للله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر ما يشاء، وهو العزيز الرحيم. وعده الله لا يخلف الله وعده، ولكن.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 وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ إِذِ يَتَفَرَّقُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَضَتِي يُحْبَرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَائِ الْآخِرَةِ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 ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون وَمِنْ آياته أن خلق لكم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 124. ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون بِمَا ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون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 كان أكثرهم مشركين، فأقم وجهك للدين القيم من قبل أي يأتي يوم لا برده له من الله يومئذ يصدعون من كثر فعليه كفره.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 إن تفتقدنا من الذين أجرمو وكان حقا علينا نصر المؤمنين اللهم الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبصقه في السماء كيف يشاء 117. ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون 118. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله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 وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقُسِمُ الْمُجْرِمُنَ مَا لَبِثُ غِيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُفْكُونَ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ